اليله بنات يا اللي وند بنات جت لنا في <للفديو> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب وهو على الأطلح فهد الثقة الموجود معاني اليوم في الغحالة يا فهد <تصفيق> <تصفيق> طيب نبدأ الدرس <تصفيق> الحمد لله خير هيا نبدأ الدرس <تصفيق> المحاضرة اليوم حتكون عن المدرس الأولى وهي مسألة النية في الوضوء بمعنى اشتراط النية في الوضوء هل اشترط عندما الإنسان يتوضأ <تصفيق> ينوي الوضوء يعني هذا العمل الذي سيعمله من غسل الوجه والمضمضة والسجاة غسل اليدين وإلى آخره هل هذا العمل الذي سيعمله هل يشترط له النية أم لا الجمهور العلماء وأكثر العلماء <تصفيق> على أن اشتراط النية واجب في الوضوء أما عند الأحناف أبو حنيفة وصاحبيه وعند الإمام الامام الثوري والاوزاعي فقالوا لا تشترط النية في الوضوء يعني لو واحد كان فتح الحنفية الصنبور وي... او مثلا رميت نفسك في البحر او في المسبح وخرجت فعند الاحناف تعتبر متوضل ليه؟ لأن النية ليست شرطا في الوضوء <تصفيق> السلطة المقطع سامعني طيب بحين ألو ألو يا فهد سامعني طيب تمام <تصفيق> نقول مرة ثانية باختصار المقصود من هذه المسألة هل يشترط الوضوء أم لا عفوا العاسف هل تشترط النية في الوضوء أم لا يعني مثلا لو انت نطعت في المسبح او في البحر وصار جسمك كله مبلول بالماء ثم خرجت من المسبح او البحر فهل تعتبر متوضئا ويجوز ان تصلي به وهل مثلا لو كان عليك جنابة فتعتبر خلاص رفعت الجنابة عند الاحناف قالوا ايو نعم خلاص صرت متوضي ممكن تصولي لكن عند جمهور العلماء قالوا تشترط النية فاذا نوى قبل ان يدخل في المسبح او في البحر نوى الوضوء ثم خرج منه فيصبح متوضعا المهم فصار عندنا في المسألة قولان قول بوجوب اشتراط النية في الوضوء والقول الثاني لا تشترط النية يعني لاهي واجب ولاهي مستحب ولا غيره نوى نوى ما نوى ماهي مشكلة طيب بدأ هنا المؤلف بأدلة الأحناف فأول دليل استدلوا به الأحناف قالوا أن الماء بطبعه مطهر يعني مثلا يقول لك الماء بطبعه أنه مروين يعني لما تشرب ماء ستتروين تكون الواحد يكون عطشان يشرب الماء فيروه او للتبرد فهذه من الصفة من صفات الماء انها تبرد الجسم انها تربى الجسم الى اخرى ايضا من صفات الماء انه طهور فبما ان من صفات الماء الطهورية فاذا لا تشترط النية في البضوء <تصفيق> يعني يبغى يقول عن ايش الفائدة الحين انك تشترط النية؟ الماء مطاهر مطاهر فسواء النوات أو او نوات الماء مطاهر زيت تبغى تشرب ماء فهل تنوي انك ترتبي خلاص شربت ماء فأصبحت مرتبي سواء كنت تبغى ترتبي ولا ما تبغى ترتبي اذا يسان شرب ماء حيرتبي الدليل الثاني من أدلة الأحناف اشترطوا أن المعتبر في الوضوء لا يتوقف على النية. إيش المعتبر في الوضوء يا أحناص؟ قالوا أن معتبر في الوضوء هو جريان الماء على أعضاء الوضوء. يعني بمجرد مرور جريان الماء على الوجه، على اليدين، على الرأس، على الرجلين خلاص كفاية. هذا هو المطلوب في الوضوء. سنقول مرة تانية الدليل الثاني حضرهم. قالوا <تصفيق> أن المطلوب في الوضوء المعتبر هو جريان الماء على أعضاء الوضوء فإذا الماء مشيت على أعضاء الوضوء فأصبح الإنسان الآن متوضئا سواء النوى أو نوى وليست العبرة أو ليس المطلوب هو النية <تصفيق> الدليل الثالث، الدليل الثالث من أدلة الأحناف قالوا إن الأعمال أعمال الناس مكلفين تنقسم إلى قسمين القسم الأول يحصل بمقصودهم يعني مثلاً تبغى ترد الدين فهل لما ترد الدين تشترط النية ولا كفاية إنك تأخذ الفلوس تروح تعطيها بصاحبها ويقولوا تفضل هذا الدين وشكرا جزاك الله خير ما رأيكم يا شباب؟ لما تيجي ترد الدين هل يشترط النية؟ لا ما تشترط، كويس. مثلا على السجادة أو على الأرض في نجاسة وتبغى تزيلها هل يشترط النية لإزالة النجاسة من على الأرض أو الملابس او غيرها؟ ايضا قالوا لا ما يتشغلط فنفس الشيء قالوا ان الوضوء ما يحتاج الى نية ليه؟ لان الوضوء بمجرد الانسان نفس الكلام الذي قالوا قبل شوي بس يكررون مرة ثانية في معنى اخر طالما ان الانسان مرر الماء واجر الماء على اعضاء جسمه فاصلح متوضعا ما يحتاج الى نية أما النوع الثاني من أنواع العبادات القسم الثاني قالوا يصح في عبادات يبغى لها نية زي الصوم الزكاة الحج وهكذا ف... نقول مرة ثانية اعتبروا الوضوء من القسم الأول من العبادات التي لا تحتاج إلى نية استدلوا أيضا رقم أربعة ورقم خمسة آه طيب نجي لك يا عبد الرحمن لحظة نجي لك الوضوء وسيلة للصلاة وأيضا الوضوء شرط للصلاة والوسائل والشروط لا تحتاج إلى نية مثلا لما تيجي تستقبل القبلة هل تحتاج إلى نية لا يبغى لني بس مجرد إنك تدور فين القبلة وتتجه إليها السطر العورة في الصلاة هل ستر العورة لبس الملابس يحتاج إلى نية؟ برضو قالوا ما يفعلوا نية فمعنى كده أن شروط الصلاة والوسائل التي تؤدي إلى الصلاة هذه كلها ما تحتاج إلى نية والوضوء من ضمن الوسائل ومن ضمن الشروط وضحت الفكرة لذلك المرة ثانية فرعة أن الشروط الصلاة زي استقبال القدلة ستر العورة هذا كل ما يبغى لها نية والوضوء كمان شرط زي زي غيره من شروط الصلاة وبالتالي لا يحتاج الى نية الدليل الاخر استدلوا بنصوص القرآنية المطلقة لتأمر بالوضوء فدالوا يعني آيات الوضوء الموجودة في القرآن كلها مطلقة وليس فيها ذكر للنية تلاقي في ايات الوضوء اغسلوا بوجوهكم وارجلكم للتعبين وكذا وكذا وما فيش اي سيرة ولا ذكر للنية فهنا الوضوء الايات القرآن التي تتكلم عن الوضوء ايات مطلقة ليس فيها ذكر للنية فمن فين انتو تخصصوها من فين تقيدوها طيب <تصفيق> اما انما الاعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى هذا برضه حديث عام في اي عمل من الاعمال ونصوص القرآن قطعية الثبوت فكيف نخصص قطع الثبوت بظن الثبوت لان الاحاديث عادة ظنية الثبوت الا اذا كان حديث متواتر فهنا حديث امام العمال بالنيات والاحاديث الاخرى اللي فيها فضل الوضوء والبسملة زي ما قلت يا عبد الرحمن الاحاديث الاخرى التي فيها فضل الوضوء والبسملة الذكر اسم الله في الوضوء وكذا وكذا هذه كلها احاديث احد وعند الاحناف ان احاديث الاحد لا تقيد الدليل الثابت القطعي طيب كيف رد عليهم الفريق الآخر؟ <تصفيق> شوف لما تيجي أنت الذاكرة أو تدرس الصف المقارن، تخيل كان الفريقين قدام بعض زي في التلفزيون المسابقات التلفزيونية في فريقين جالسين قدام بعض، فنفس الشيء تخيل هذا الشيء كأنه الفريقين الفريق قال بوجوب النية في الوضوء الفريق الثاني قال بعدم وجوب النية في الوضوء فليس كل فريق يقول الدليل حجوا والفريق الثاني يرد عليه الفريق الأول يرد علىهم الفريق الثاني يرد عليه وكل واحد يزين مناظرة إلى آخره طيب الفريق الثاني الذين قالوا ان الوضوء ليس شرطا عفوا آسف الذين قالوا أن الوضوء الشرط الفريق الثاني اللي هم الشافعية والمالكية والحنابل وغيرهم من بقية العلماء الذين قالوا أن الوضوء أن النية شرط في الوضوء ردوا عليهم قالوا كلامكم أن الماء مطهر بطبعه صح كلامكم أن الماء مطهر بطبعه لكن ليس المقصود من الآيات والأحاديث التي ورد فيها أن الماء طهور وأنه مطهر بطبعه ليس المقصود أنه ربنا بيقول لنا الصفة من الصفاته طيب إيش الفائدة إنما ربنا بيقول لنا أنه الماء مطهر حتى نتطهر به تمام يعني الحكمة أنه القرآن والسنة قالوا لنا أن الماء طهور ما هي حكاية بس كده بنتعلم إحنا مثلا في الأحياء ولا الصفات الماء والصفات الأرض والصفات الهواء ماذا القرآن والسنة ما هو كتاب جولوجيا والأحياء إنما المقصود إن لما القرآن والسنة قالوا إنه الماء طهور يعني نتطهر به بما إننا سنتطهر به فمعنى ذلك إننا لازم ننوي الطهارة تمام أمرد عليهم على حكاية الدليل الثاني <تصفيق> إن الهم الأحلاف إيش قال ليس المراد من الوضوء لا إله إلا الغسل ورفع الحدث إنما المقصود جريان الماء. فمرد عليهم يقولون لا مو شر هذا الشيء يعني من فجِب هذا الكلام. نما المقصود من الوضوء هو الوضاء وهو الاستعداد للصلاة والوقوف بين يد الله سبحانه وتعالى على طهارة ونظافة بما أن الإنسان سيعمل عملا صالحا نحي صلي وسيقف بين يدي الله فهذه عبادة وبالتالي العبادة يلزمها عبادة أخرى إن الواحد يتطهر للوقوف بين يدي الله <تصفيق> أما برضه حكاية أنهم قسموا الأفعال إلى قسمين قسم يحصل مقصوده بغير بنية وقسم يحصل بنية فنرد عليهم برضه على أي أساس جعلتم الوضوء من ضمن القسم الأول من العبادات التي لا تحتاج إلى لي يعني من سيجبت هذا الكلام العبادات تحتاج إلى نية، ولا يصير الإنسان كأنه عبارة عن آلة مجرد جسد بيتحرك. المهم العبادة القلبية. لوحده حتى لو صلى ألف ركعة، وجل الصول الليل يقوم الليل، لكن قلبه ساهي وقلبه غافل، إيش الفائدة من قيام الليل؟ ما فالمهم العبادة القلبية وهي النية. <تصفيق> طيب نشوف دحين ال الفريضة الأدلة حقتهم أدلة الموجبين هنا عندي في صفحة 65 في صفحة خمسة وستين أدلة الموجبين هلا لقيتوها شباب عبد الرحمن الصهد طيب الدليل الأول الأحاديث المبينة لفضل الوضوء والغسل فبيقول لك أن أحاديث كثيرة تبين فضل الوضوء فبما أنه عمل عليه فضل عمل صالح له ثواب وله حسنات فمعنى كده يشترط له إيش يشترط له النية تمام؟ بقول مرة ثانية الصريق الثاني الذين قالوا بوجوب اشتراك الوضوء قالوا أن هناك أحاديث كثيرة تدل على فضل الوضوء إنه الواحد يأخذ عليها حسنات وله أجر كبير طيب بما أنه هيعمل عمل عليه حسنات له حسنات فمعنى ذلك أنه يشترط له الوضوء ليه صار عبادا قال أن عمل له حسنات فأصبح عبادة وبالعبادة تحتاج إلى مية من هذه الحديث مثلا الطهور الشطر الإيمان ألا أدلكم على ما يحن الله به الخطايا وكذا وكذا إلى آخر ذلك الحديث اللي مذكورة عندك من الأدلة التي استدل بها الفريق الثاني الذي قال باشتراف النية في الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فأنا قالوا أن هذا الدليل واضح بإشتراك الوضوء لماذا؟ لا صلاة لمن لا وضوء لهم ولا وضوء لمن لم يسمي فمعنى كده أصبحت التسمية واجبة فدل على أن هذا العمل هو عبادة وليس فقط مجرد جريان الماء على الأعضاء الجسم زي ما قال الأحناف، إنما هو فعل مقصود، واضح؟ ان الوضوء أن هذا الحديث يدل على أن الوضوء فعل مقصود، بما أن الفعل مقصود فيشترط له النية. من القياس استدلوا بما قاله الشافعي إنها طهارة يعني الوضوء طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصش بلانية كالتيمم التيمم دحين واحد لما يضرب الأرض بيبدو ويمسح التراب إلى آخره إيش إيش معنى هذه الحركات إما بنقول واحد جالس يلعب بالتراب أو إنه بيتمم فحتى يجعل عمله هذا تيمما بديلا عن العضو فيجب أن ينوي فينوي أنه عندما يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه وهكذا ينوي بهذه الحركات بهذه الأفعال ينوي بها التيمم فإذا كان التيمم اللي هو حركاته وأفعاله قليلة فمن باب أولى الوضوء أيضا عشان يفرق الحين واحد جام يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يده طيب إيش دلالة إنه بيتمم يمكن بس قصد التنظف يبغى ينظف أو الجو حار يبغى يتبرد لما يبرد إلى آخره فلازم حتى يفرق ما بين هو عادة أو ما هو فعل من أفعال الناس وما هو عبادة فيشترط التيمم طيب أخيرا قياس آخر في الصفحة 69 الدليل الأخير الوضوء عبادة له أركان نحن نعرف أن الوضوء له شروط يعني ما على كيفنا الوضوء هو من عند الله سبحانه وتعالى التغسل اليدين المضمضة الاستنشاق الوجه الرجلين يعني ما هو على كيفنا فالوضوء أو أفعال الوضوء هي جاءت حسب الشريعة الإسلامية جاءت من عند الله سبحانه وتعالى بما أنها أفعال أمرنا بها فمعنى ذلك أنها مشطرة لها أمية واضح فبما أن عبادة لها شروط وأركان وأمرنا بها فمعنى ذلك أن لها أمية طيب بعدين دحين بخلك في النية في التيمم فيها ما هي معالم النية في التيمم لكن باختصار جمهور العلماء هنا المالكية والشافعية والحنابلة وحتى الأحناف أغلبهم قالوا تشترط النية في الوضوء قليل من العلماء بعض الأحناف قالوا لا ما تشترط النية في التيمم سبب مسألة التيمم خليت على فقط مسألة الوضوء طيب هنا السؤال المهم كيف تذاكر كيف تذاكر هذه المادة أول أربعة أدلة كفاية إنك تحفظها وتفهمها وتعرف الرد عليها تمام أول أربعة أدلة كفاية إنك تعرفها وتحفظها وتفهمها وإيش الرد عليها <تصفيق> طيب مين عنده سؤال او تعليق قبل ما نبدأ المسألة الثانية تريها سهلة سهلة بسيطة يعني الغد الحين الحمد لله الأمور سهلة وبسيطة نعم ربنا يسرنا. وين؟ المسألة الثانية عندها اللي هي تحديد مسافة القصر اعتقد شاف شايف انه ما بيحمر معانا غير رياضي الطالبين و اول امس كان اربع طلاب كنت بفكر نخلي المحاضرات حاجة الاسبوع الاخير نقدمها ونخليها يوم السبت الصباح بس اخاف عني يجي طلاب بعد يسوون ونسألون مجلق صح خلي كل شيء في مكانه ترى المايك مفتوح اللي يبغى يسأل يسأل واللي يبغى يغني يغني زي الناس في بداية المحاور المحاضرة كان جالس يغني <تصفيق> سمعناك يا فهد إيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما شاء الله بلبل بول عليك تسمعني يا الله والله السام لازم ما كان موجود ما سمعك ولا كان يمكن يشارك معاك الحمد لله طيب نبدأ المسألة كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسألة تحديد مسافة الطفر طيب شوف انتبه لهذه المسألة هي مسألة صرعية من مسألة كبيرة. يعني عندنا في المسألة الثانية هي الجمع بين الصلاتين هذه المسألة جسمها إلى مباحث، تمام؟ فإحنا نبغى فقط المبحث اللي بيتكلم عن تحديد مسافة القصر. <تصفيق> في الصفحة 98 نعم شروط القصر لكن ما نبغى كلها شروط القصر نبغى فقط اللي هو المبحث الاول تحديد مسافة القصر بس تمام؟ فما نبغى لا المسألة الاولى ولا التانية ولا المباحث الاولى ولا غيرها نبغى بس تحديد مسافة القصر في <تصفيق> السفحة 98 هل الكتاب عندكم برو نفس طبعا نفس رقم الصفحة ولا تختلف طيب كويس،, كويس الحمد لله تحديد مسافة القصر المقصود من هذه المسألة لما نيجي نقصر الصلاة كم تكون المسافة بين المدينتين أو بين البلدان عشان نقدر نقصر الصلاة هل أي سفر تمام جميلة بدول 80 كيلو هنا العلماء اختلفوا في تحديد مسافة القصر بعض العلماء قال 80 كيلو بعضهم قال 4 برد بعضهم قال كم فرسخ وبعضهم قال اي شيء اسمه سفر فخلاص كان سفر قريب أو سفر بعيد طالما اسمه سفر فهو سفر فيجوز القصر فاختلف العلماء في هذه المسألة على عدة الأخوال. القول الأول ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسافة المعتبرة للقصر أربعة برد أو ستة عشر فرسخا أو ثمانية وأربعين ميلا كل هذه مقياس واحد كلها على بعض تطلع لها تقريبا 80 حاجة 80 كيلو تمام؟ فأربعة برد تساوي ستة عشر فرسخ وتساوي ثمانية وأربعين ميلا. أذكر في سنة من السنوات عطنا سؤال للطلاب إيش هو مسافة القصر هي ألف أربعة برد ب ستة عشر فرسخ جيم 48 دال جميع ما سبق جميع ما سبق جميع ما سبق تمام جميع ما سبق لأنه هي كلها بمعنى واحد طيب وقدروها بمسيرة يومين بالسير الإبل وبعضهم قال مسيرة يوم وليلة يعني 24 ساعة هذا القول الأول القول الثاني ذهب الحنفية إلى أن المسافة المعتبرة للقصر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بمشي الإبل طبعا هنا اعتبروا الإبل وليس الخيل وليس المشي على الرجل لأن الإبل هي السير المعتدل الخيل يكون سريع نوعا ما وعلى الرجل يكون طبعا بطيء. فالشيء الوسطي هو الإبل وعادة الناس لما يسافر دائماً الراحلة والقوافل تكون دائماً من الإبل القول الثالث إلى عدم وقالوا بعدم تحديد المسافة <تصفيق> وإنما يجوز القصر في كل ما يسمى سفراً في العرف وفي اللغة فأي حاجة الناس تعرف عليها أن السفر يعني ذول مثلا من جدة إلى الناس خلاص تعرف على انه من جدة الى طائف يعتبر سفر لكن من جدة الى مكة الناس تعرف انه ما هو سفر على قول هذولا كأنه جدة مكة مكة جدة خلاص صار يعني الشيء معروف وشيء عادي كثير ناس في جدة بيشتغل في مكة وكثير ناس في مكة يشتغلوا في جدة والعوائل والأسر مخلطين من جدة ومكة وهي صفة أصبحت لأنها تقريبا مدينتين او قريتين قريبتين من بعض تمام <تصفيق> طيب سبب الاختلاف يرجع سبب الاختلاف هذه المسألة الى معارضة المعنى المعقول لللفظ المنقول المعنى المعقول هو دفع المشقة واللفظ المنقول هو لفظ السفر المجرد يعيش معنى دالكلام الكلام؟ <تصفيق> المعنى المعقول إنه الحكمة ما هي الحكمة من القصر وماذا هي الحكمة من الجمع هي التخفيف تخفيف المشقة والتخفيف على المسافر كيف يعني المسافر تعبان حتى لو في العفرة حاضر يسافر بالطيارة لكن بره تعب تروح المطار وتوقف قدام الكامتر حد البوردينج بعدين تركب الطيارة وضغط طالع ضغط نازل يعني بره حتى لو بالطيارة لكن فيه تعب المطحمة الله سبحانه وتعالى بالناس إنه الواحد لما بيسافر كفاية عليه تعب السفر فيخفف عنه فيجمع الصلوات ويقصرها فهذا هو المعنى المعقول في القصر وهو التخفيف على المسافر أما المعنى المنقول وهو السفر <تصفيق> إنه روي روايات وأحاديث مختلفة في مسافة السفر فأصبح كأن هناك تعارض ظاهرياً فمن راعى المعنى المعقول اشترط أن يكون السفر طويل ليلاً السفر القصير ما ما حيكون فيه تعب بخلاف السفر الطويل أما من راعى اللحظ المنقول فما فرق عنده سواء كان سفر طويل أو قصير هي السفر اسمه أي عملية انتقال من بين مدينتين أو بلدين أو قريتين أو من مكان إلى مكان وسمي السفر هذا الانتقال فيقول الثلاث يقصر نشوف الأبد الله حجاكم استدل القائلون بأن المسافة أربعة برود بطول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان فهو نص صريح في أن القصر لا يصرش في أقل من مسافة أربعة برد ترى عسفان ما شاء الله معروفة من زمان عسفان ما هي جديدة واستدل أيضا <تصفيق> أن مسافة أربع برد تجمع فيها مشقة السفر أقل من كده سيكون السفر قصير فلا سيكون فيه مشقة لكن أربع برد وأكثر فحيكون فيه مشقة وفي تعب أما الذين استدلوا بأن المسافة تكون تقريبا مسيرة ثلاثة أيام بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. <تصفيق> طب دخل المحرم مع حكاية ثلاثة أيام؟ هاي شباب، إحنا هنا موضوع المسألة حجنا لبنا نعرف قد المسافة اللي يقصر فيها يومين ثلاثة أيام إلى آخره. فراح الأحناف جابوا لنا حديث حج المحرم لا تساف مرة ثلاسل إلا مع ذي محرم. إيش دخل المحرم في هذه المسألة هذا طبعا يدل على الفقه العلماء إنه ما الله نظيف وبيفهموا بيقدروا يستنتج الأحكام من أحاديث حتى لو كان اصلا ما هي موضوع لأصل المس موضوع لمسألة أخرى لكن استفاد منها مسألة أخرى ودرستوها هذه الأشياء في أصول الفقه لدلالة النص ودلالة الظاهر ودلالة كذا بدلالة الإشارة واضح هنا بيقول لك إنه إذا المرأة سافرت سفرا مسيرة أقل من ثلاثة أيام هل ممكن تسافر لحالها ولا لازم مع محرم إذا سافرت المرأة أقل من ثلاثة أيام يعني مسافة السفر <تصفيق> يقول حسب الحديث يجوز هي لا تسافر المرأة ثلاثة إلا معي ذي أحرم فلو كان أقل من ثلاثة فيستجوز سافر من غير محرم فدل ذلك على أن السفر الحقيقي هو الذي يكون مسيرة ثلاثة أيام فإذا كان السفر بمسيرة أقل من ثلاثة أيام فلا يعتبر سفرا ولا يسمى سفرا وبالتالي له أحكام أخرى منها عدم القصر وهذا وضحت العلاقة الآن إيش دخل الحديث المحرم مع القصر مش للمرأة يوم وليلة إيش يعني قصدك يا عبد الرحمن يوم وليلة <تصفيق> لا عندنا الحديث لا تستأثر مرة ثلاثة إلا مع ذي محرم فممكن يوم وليلة ممكن يومين وليلتين بس ما توصل عن عملية السفر ما يكون زمنها ثلاثة ليالي طيب الدليل الثاني إيه <تصفيق> <تصفيق> يعني حسب الحديث هنا إنه ثلاثة أيام الأقل من ثلاثة يعني ممكن يوم وليلة يومين وليلتين يومين ونص ثلاثة أيام إلا ربع تمام <تصفيق> <تصفيق> <tum> يعني ما توصل ثلاثة أيام فتقدر إنها تسافر لحالها. على حال مسألة السفر المرأة بمحرم او غير محرم برضه هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء يليت الله لو كان أعطونا هي لنا مسألة مهمة. بعض العلماء قال لا يشترط المحرم ومعلم قال يشترط المحرم وفيها خلاف بين العلماء <تصفيق> الدليل الثاني الذي استدل به الأحناف ما روا روى مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه في المسح على الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولاياليها للمسافر ويوما ويوما للمقيم. فنفس الشيء إن السفر الحقيقي حتى يسمى سفرا يكون ثلاثة أيام ولاياليها وبالتالي يقدر المسافر يمسح عليها. أما إذا كان السفر أقل من ثلاثة أيام فلا يسمى سفرا. فلا يدخل فيه القصر. <تصفيق> طيب نشوف ثالثا أدلة القائلين بعدم تحديد مسافة القصر اللي هم الظاهريين. قالوا إنه ربنا سبحانه قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يشتنكم الذين كفروا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا هذه قولة الآية هذه فيها السفر اللي هو الضرب في الأرض يعني السفر لكن ما فيها تحديد المسافة سواء كان أربع برد ولا بردين أو عشرة أو مسيرة يوم أو مسيرة ثلاثة ليالي يقول لك إن الآية مطلقة عامة أي سفر كان وبالتالي خلاص نأخذ الظاهر الآية ونمشي عليها <تصفيق> دل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. يعني هذه مسافة قصيرة، تمام؟ مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. يعني مقصود من هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مش هذه المسافة وهي ليست لي مسافة طويلة، فكان يقصر الصلاة يصلي ركعتين، تمام؟ آه طيب المناقشة والردود الحديث الذي استدل به الذين قالوا أربعة برود حديث يا أهل مكة حديث ضعيف جدا ولا يعمل به وأثر ابن عباس وابن عمر في تحديد المدة بأربعة برود خالفهما رواة عن ابن عباس وابن عمر وإذا اختلفت أقوال الصحابة ولا مرجح فسير فيترك الحديثين يعني خلاصة الكلام يريد أن يقول لك الأحاديث والآثار التي استدل بها أصحاب الفريق الأول بأربعة برد أو فراسخ أو كذا كل أحاديث ضعيفة لا يصمح الاستدلال بها. تمام؟ سير الرد أنها أحاديث ضعيفة لا يصمح الاستدلال بها. نشوف الأحناف اللي قالوا مسيرة ثلاثة أيام حديث لا تسافر المرأة ثلاثة ليس فيه أن السفر لا ينطلق إلا على ثلاثة أيام وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة تسافر غير محرم إلى آخرين يعني هنا ال عليهم الظاهرة وغيرهم لا لهم إيش دخل حكاية المحرم في في الليالي ما له علاقة هذا الحديث خاص يبين حكم سفر المرأة بدون محرم متى يجوز لها أن تسافر بدون محرم ومتى لا يجوز وليس لهذا الحديث علاقة بتحديد مسافة القصر تمام <تصفيق> قالوا طيب كمان في حديث أخرى ترد هذا الحديث إذا وقال النبي عليه الصلاة السلام لا يحضل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس مع محرم وفي حديث آخر لا تستغفر مرأة يومين إلا ومعها زوجها او زو محرم فمعنى كنه الروايات ليش مسكت هذا الحديث اللي هو في ثلاثة ايام وما اخذت بالحديث اللي هو يوم وليلة او الحديث الثاني اللي هو الليلتين ويومين فيرد عليهم هذا الاستدلال طبعا هذا الحديث ليس فيه تعارض زي ما بيقول لك هنا يعني بيقول لك كأنه مرة من المرات الصحابة سألوا النبي عليه السلام هل ممكن الحرمة تسافر لحالة مسيرة يوم؟ قالوا لا بعدين في جلسة ثانية في يوم ثاني وبرو سأل النبي هل ممكن المرأة تسافر بدون محرم مسيرة يومين؟ لا لا بعدين في جلسة ثالثة إلى برو هل ممكن المرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام؟ فقالوا لا برضو ما يجوز لأن الأحاديث ليس فيها تعارض إنما كل صحابي سمع كان جالس في مجلس وسمع فحكى السمع أما حديث المسح على الخفين بروا نفس الكلام قالوا ما لي علاقة بتحديد مسافة القصر إنما المقصود منهم تحديد مدة المسح على الخفين تمام؟ زي ما هناك قلنا إن حديث المحرم ليس له علاقة بتحديد مد مسافة القصر، إنما المقصود منه بيان حكم سفر مرأة بنفسها بدون محرم أو مع محرم. وبر الأحاديث اللي به على الخفر للمسافر ثلاثة أيام قالوا ما هو المقصود منها بيان مدة المسافة عفواً ليس المقصود منها بيان مسافة القصر. إنما المقصود بيان المدة الزمنية التي يجوز فيها لابس الخف أن يمسح عليه <تصفيق> نأتي الآن ثالثا مناقشة أدلة الظاهرية اللي هم قالوا ليس هناك مسافة محددة إنما أي, أي انتقال يسمى سفرا فهو سفرا يجوز فيه القصر نأتي للترجيح الرأي الراجح في هذه المسألة هنا المؤلف عنده الرأي الراجح اللي هو الرأي الظاهرية يعني هو يقول لك انه الأدلة الفريق الأول والفريق الثاني ما هي أدلة قوية يعني أدلة الفريق الأول أصلاً الأحليث والآثار اللي استدلوا بها ضعيفة لا يجوز الاستدلال بها لا تصوح الاستدلال بها أما أدلة الأحناف اللي قالوا مسيرة المحرم والخفين قالوا برضو ما لها علاقة فما بقي غير قولة ظاهرية اللي هو عموم الأحاديث والآيات التي تبين حكم الجمع والقصر فهذه الآيات والأحاديث على عمومها لم تبين مدة، لم تبين المسافة، لم تبين المسافة يعني كم كيلو حتى يقصر او ما يقصر الصلاة. <تصفيق> طيب برضو نفس الشيء مرة تانية كيف تذاكر، وين تذاكر، انك تمسك من من كل قول اول ثلاثة أدلة، أربعة أدلة وتعرف ايش الرد عليها. واذا في مسألة أعطالك القول الراجح سبر ذاتر القول الراجح بعض المسائل ما يعطي لك قول الراجح وبعض المسائل يعطي لك فأنت تخلي بالك إيش فيها قول راجح أيضا بعض المسائل يدي لك سبب الخلاف زي هنا أعطالك سبب الخلاف اللي هو التعارض بين المعقول والمنقول واضح شباب؟ مع عبد الرحمن الصهد. ماشي من ماشي معاشي الامور. طيب الكفاية كده اليوم ولا ناخد كمان زيادة مثلا انا افضل الكفاية مسألتين عشان يمليكم تذاكروها تحفظوها كويس شكرا يا فهد جزاك الله خير طيب نلتقي ان شاء الله عزنا تعالى يوم الاثنين القادم يعني ثلاثة أدلة أربعة أدلة مو مشكلة يعني على أقل ثلاثة أدلة وبالكثير أربعة أدلة الحدود هذه من كل مسألة ثلاثة أربعة أدلة طيب شكرا يا عبد الرحمن وشكرا يا فهد وإن شاء الله للجابن يوم الاثنين القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته